بوك تو چتريست اي اوسم ثمانية واربعون ثمانية <48. تصفيق> واربعون العطلات انشطة العطلات واجد هل الشاطئ نظيف هل الشاطئ نظيف؟ ممكن ان نسبحم تام هل تمكن فيه السباحه؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه؟ غير خطيرة. ممكن دا هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ ممكن دا سي هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر. ممكن داسه نايمه ووتكا؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ بيسكو دا كارم سيرف. احب ان اركب الموج. احب ان الموج. Вих иско да се гмуркам. Охбу ан ахтс. Охб ан ахтс. Вих иско да карм водниски. Охбу ан атзалжа алал маء. Охб ан атзалж алал هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Можели да се наеме هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Можели да се наемат هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ أصم أنا مجرد مبتدئ أنا مجرد مبتدئ średno في مستوى وسط أنا في مستوى وسط تو وامي يي التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا kada ski liftat اين التلفريك هل معك زلجاتسكي هل معك ذلّاجات السكي؟ إماش لي سكي أو بوفكي؟ هل معك حذاء السكي؟ هل معك حذاء السكي؟